نسالك يا رب نسالك يا رب تحفظ وطننا وتبقى رايتنا وتبقى رايه مضبوطه الله اكبر مضبوطه من كل بدر ضياء ومناظ سجداتي تجدتي يا ربى السعوديه من كل بدر ضيا ومن اظمر يا يادي رت سجداتي انت يا الغالي نفديك تحفظ هويت جلال تحفظ هويت بك ضوا والنجم لك هو والارض لك تضوا من بدال ان جملك هواء والارض لك تطوع من بدل انسابه ان يا الغالي نفديك يا الغالي يا الغالي نفديك يا يا الله جلال تحفاو وثوت جلال بالله انت الاشجى وجوا الشهد وحلا وفيك السعد يبدا من بينا شاهد وحلا فيك سعد يا فدا من بينا الاربابين يا غالي نفديك يا الغالي Oh to to to to to to to to ya ma hla al yumna ta'ti tadri esma laha bi خلاء <تصفيق> يا ما حلى اليمنا تعطي ولا تجري اشمالها بيمنا يا, يا وطنا بالحيل اسود الله يا حبيها يلا عسادايم تتكاتف ايديها الله يا حبيها اتكافئ ديها والله يا الغالي نفديك بالغالي يا الغالي والله tafadhali